صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عليهم, عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَيْلٌ لِلْمَغْرُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَالِّينَ إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يفسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم لا إله إلا كلا إن كتاب الفجار لفي سجن وما أذرىك ما سجن كتاب مرقوم ويرى يومئذ الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أذين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل رعنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون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 وما أدراك ما عليون كتاب مرقون يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرفون نظرة النعيم يسقون من رحيق مخدوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون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 وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا بها الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل توب الكفار ما كانوا يفعلون